قَدْ هَمَّنَ اللَّهُ بِغِنَاهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي اتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم رايا العين والله يؤيد بنصره من ي Hukb shahawati Minë nisai Walbanin Wal qanatir Mokantara Minë alzahab Walfidda Walkhail Musawwam Wal anj'am Walharf Zalik Mta'u Alhaya Tidunya Wallah Ndahu Husn Almah Zuyin Linn ناس حب الشهوات من النساء واللذين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحمض ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الانهاب قُل أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ قُل أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون A Sabirin, A Ssadikin, A Al-Qonitin, A Al-Munfiqin, A Al-Mustaghfirin, A Al-Ashaar Shahid Allah, An-Hu La-Ilahe Illa-Hu Wa-Al-Melaikeke, Wa Olu l-Ilm Qai, Ma-Bil-Qi-Sqo La-Mil-Ikka, لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ونختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان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 فَبِئْسَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُذْعَنُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وضرهم في دينهم ما كانوا يفترون فك Kul nafs ma kesebët Wohum la yuzlemun Qul illa hum ma lik al mulk Tukti almulke man tashah فِيُحْيِي الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تَخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه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 Qul ati'u allaha wa rresul fa in tawalewu fa inna allaha da yuhibu lkafirin inna allaha ashtofa áدم wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala lalameen dhurriyeta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 يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قال اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء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 ويكلم الناس في المهدي وكهل و من الصالحين قال رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا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 وابرئ الاكمها والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم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 وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والا انجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشتكين ان اولى سَيَهِدُوا بِمَا لَمْ يَتَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ تكونا بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الله فت من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجها وَكفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُهْتَأَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ لِكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْك وَمِنْهُمْ مَن إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا بِالْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ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 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا أَوْلِيَاؤُكُمْ تكونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا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 قال اقررت وخذتم على ذلك عصري قالوا اقرنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فؤلاءك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون فَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَدَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَ اسحاق ويعقوب والاساط وماءه واتى موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفصدق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لَهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 سِ إِن مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ وقفعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم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 الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وان تنزل عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 يكون كل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبدل ضيوهم وجوه وتسوّد وجوههم Këtë të më të më të më që mëllëhë yuridë zhulman lë alamën që lëhë ma fë sëmaoëtë, që më fë elërëdë, që nëllëhë tërjë alëmër qëntum qër ëmët ëmët ëkërë të nësë tëmërë nëbërë në mëtë وَمَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ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 ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَمَثَّلُونَ فَرَوْلَن تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِهِمْ غَلَبُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً وَلَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَلِفْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَضْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ كتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل الموت بغيظكم ان الله عالم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان ونسيء لكم سيئه يفرحون بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعمل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 النصر الا من عند الله ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 عَمْرِضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Oh. sta so لِتَمْيِزُوا قَبْلَكُمْ سُنَنًا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَكُمْ ضُرٌّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ ضُرٌّ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُ سيبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبر ان تلقوه فقد رايتموه وان فَإِمَّا تَمَتَّعَنَّ مِن مَّآرِبِكُمْ أَوِ انزِلُوا ۖ حَنِيثًا ۖ وَمَن يَرْغَبُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ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 يقول المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كثروا يردوكم على اعقابكم فتمنون قلوب خاسرين بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ هُوَ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ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 والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تدمون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاذابكم غنما فاثابكم غنما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم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 وَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ انك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم نبغى الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحصن في قلوبكم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 رحمه من الله لنتهم فبما رحمه من الله لنتهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن وعنهم واستغفر لهم وشاوفهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن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 فبِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويعلمهم, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مَدَ اصْوَدَتٌ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَا يُفْقَهُونَ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَالُ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ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 قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرغوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا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 يَجْمَعُونَ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 سيهم انما نمني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الغث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاؤ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائم jannata faqad fa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 خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مؤمنين لَنَا اَذْنُبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رَسُولِكَ وَلاَ تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا نكفر عنهم سيئاتهم لا نكفر عنهم سيئاتهم ولا نذيقنهم جنات تجري من تحتها الانهار فوابا من عندهم سُنُ الثَّوَابَ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي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 ذِلَال إِلَيْهِم خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا